illa man taba wa ba wa ba-mantta, salihan mantta ba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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذلياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها تحية وسلاما